بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر أخوانكم في موقع الدكتور عبدالله البيومي أن يقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان آخر بيان في تحريم شرب وبيع الدخان لفضيلة الدكتور عبدالله البيومي وأسأل الله تعالى لنا ولكم الإخلاص في تحريم شرب وبيع طيبات ويحذب عليهم الخفائف. تدن لك على العلب التدخير طار جدا بالضحف ويسقل بالوثاء. فلا تقتلوا انفسكم ان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 ومش البيت. لا. لا. ما هو واحد لا. اللي عايزه واحد. ابليس لا. لتحرم على ربنا. ربنا. صح ولا مساح? ولا مساح؟ ما هو بيديوه لا. لابليس? ومستخسرهم لا. في مين? في مين? في ربنا? وانتقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى فَأَحْسِنُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ خَمْسَة و20 في دبينا مرته محتاجه ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقفت امام الله حافيا عليه وقال لك عبدي فيما انفقت مالك تقول له انفقت في السجاية ما قدر الله وما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره والارض وما قدر الله حق قدره والارض جميعا خبطته يوم القيامه تقوم بتشرب كل يوم 20 لجايه بخمسه جنيه اضرب 5 جنيه في الشهر اضرب 5 جنيه في السنه اضرب 5 جنيه بكام ب100000 جنيه ب200000 جنيه لا في 300000 جنيه لا وانت ما قدرتش فريضه الحج اَخْسَرِينَ اَعْمَالًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْاَخْسَرِينَ اَعْمَالًا الَّذِينَ في سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يحسبون أنهم اصودنا بالله عليك لا تشرب الدخان لله تقرب نفسك انتصر فضر. فضر. انت مارين انت اقوى انت اقوى من اليهود اقوى من الصليبيين اقوى من الشيوعيين اقوى من امنين انت اقوى من في الارض لو رجعتوا لربنا النبي محمد ربك قالك قالك ما تقولش سجاره سجاره ايه عيب. عيب عيب لما تقول اني إن مش قادر مش قادر الدار الدار قادر الدار النبي ما ربنا حد يقول متعادر قادر اللي ما يشوفش حال الالم والمسلمين دلوقتي ده احنا في الليل ده احنا الارض والله وتاني ارى النبي محمدا يبكي في قبري حقا بالله أقسم بالله العظيم وكاني ارى النبي, أرى النبي يبكي في قبري قبري قبري اعرضنا غضبك وين ون هون ون هون طب يا من من at, هاي هاي هاي شو عم بنكدي في فلسطين فلسطين والله ما ليس الله يا طبيب والله انا انا انا انا حبيبي الله هل ذكرت الله انستد واحد الله انتم مش بدكم